إلى من تطمئن به القلوب فكم لله من تدبير أمر طوته عن المشاهدة من كرم ومن لطف خفي ومن فرد تزول به القرون ولا مولا سواه ولا حبيب لا هداء ولا جميل السدر للذائع مجيب إلهي منك إسعادي وخيري إلهي منك إسعاد ومنك الجود إلهي منك إسعادي وخيري ومنك الجود والفرج القير